بسم الله الرحمن الرحيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين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 فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَأُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إلَى الْأَرْضِ كَمْ أَبْتَنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ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 اَذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَاْتِيَاهُ فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ Allah ﷻ alamın Rabb'k ﬁna vele devele bıttı ﬁna min umur k senin ve ﬁğl t ﬁğl tekl tı ﬁğl فثررت منكم لما خفتكم فوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمَ فَوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمَ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتَلْكَ نِعْمَةٌ تَمْنُونُهَا عَلَيَّ أن عبدت بني إسرائيل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 قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تُعْبَانٌ مُّبِينٌ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 إِنَّهُ لَكَبِيرٌ مُّذَنِّبٌ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَوْ ضَيِّر إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ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 تبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء إلى قليلون وإنهم لنا لغائضون وإن جميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل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 فأوحينا إلى موسى أن يضرب عصاك البحر ففلق ففلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين.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 أنكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباءكم الأقدمون.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 من دون الله هل يصرنكم أو يتصرون؟ فكبكبو فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تَالَ اللَّهِ إِن كُنَّا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 تَبَيَّنَ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ قَالَتْ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شرب وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوطن المرسلين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 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَازِنُوا بِالْقِسْطَاصِ الْمُسْتَقِيمِ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 هل أنبئكم على تَنَزَّلُ تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغارون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون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 ve سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامُ